ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه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 فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم